جُونَنا في اللَّهِ وهو ربُّنا وربُّكم ولنا أعمالُنا وَلَكُمْ أعمالُكم ونحن له مُخلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ